واقدر اشتري طيارة وعمارة تجيبلي عمارة وتشل بقى فوق الروس اما ما عندكش فلوس لا هتحضن ولا هبوس والكل عليك هيدوس يكفينا شر الملحوس وانتا دانيا Thank hey.